لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم لقد كفر قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح المريم وأمه ومن في الأرض جميعا قل فمن يملك من الله شيئا ان النصيحه لمن يريد وهمه انه ومن في الامر جميعا ورب ملك السماوات والارض وما بينهما ورن يَخْلُقُ ما مَا يَشَاءُ كَمْ كُنْتُمْ وَيَكُونُ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ